وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم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 117. فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 118. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وَبِالسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ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 تَمِرُ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعْذٍ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرْ كَذَّبَتْ ثمود بن فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان إذا لفي ضلال وسوء أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كذاب أشر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 117. كذبوا بآياتنا كل ذا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 118. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ إِنَّ تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر